علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في يومي الاثنين والخميس فلماذا هذان اليومان بالذات دون غيرهما وما فضل الصوم فيهما في حديث رواه أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس فقيل له لماذا فقال ان الاعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم الا المتهاجرين فيقول اخروهما وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه اي نزل عليه الوحي وجاءته الرساله والله أعلم